بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه <تصفيق> المادة المشهور باسم 20 سؤال وجواب. للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال التاسع والأربعين وهو ما هو توحيد الروبية. ما هو توحيد الروبية؟ ثم أعقب بالسؤال الذي بعده وهو ما ضد توحيد الربوبيه أما التوحيد حروبية فقال في الجواب هو الاقرار الجازم لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا مضاد له ولا مماثل، ولا سمي له ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بل السورة كلها يعني تشهد لما سبق وقال تعالى الحمد لله رب العالمين وقال تعالى قل من رب السماوات والارض قول الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جاء لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذات أم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونها وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم مخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون وقال تعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل تعلم له سميا وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا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 رحمه الله تعالى في بيان ذلك من خلال ما قدم من معنى، ثم استدل على هذا المعنى بالآيات. وهو كما قال في توحيد الربوبيه أنه هو الإقرار الجازم، أي الإقرار الذي لا شك فيه، والإقرار يكون بالقلب. ويكون كذلك باللسان فالإنسان يقر بقلبه اعتقادا ويقر بلسانه اعترافا أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون رب كل شيء ومليثه فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا الكون وهذه من أعظم صفات الربوبيه والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ما في هذا الكون وهذه أيضا من أعظم صفات الربوبيه والله سبحانه وتعالى مدبر شؤون هذا الكون وهذه من أعظم صفات الربوبيه والله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وهذا أيضا من اعظم شؤون هذا اعظم من اعظم صفات الربوبيه التصرف هو العلم بما يكون فيه هؤلاء أو مصلحه هؤلاء والحكم فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى ولذلك اننا لو تاملنا الايات التي ذكرها المصنف سبحانه وتعالى سنجد أنها لا تخرج عن هذه المعاني ثم تخدم بقية معاني الربوب فالرب سبحانه وتعالى هو الخالق المالك سبحانه وتعالى المدبر وهذه أعظم صفات الربوبيه هذه أعظم صفات الربوبيه كما نكرر دائما الخلق الملك التدبير فالله سبحانه وتعالى هو خارق هذا الكون بما فيه وهو سبحانه وتعالى مالك هذا الكون بمقتضى خلقه له كذلك وهو بمقتضى ذلك هو المتصرف في هذا الكون وهو الذي يدبر له شؤونه إذا فهو الرب لا رب غيره سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء مالك كل شيء والمتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى ومن معاني الربوبية أن الرب هو المغذي بالنعم فالله سبحانه وتعالى خلق وملك ودبر شؤون عباده ولذلك كان ولا بد في بيان معنى الربوبية أن نقف على هذه المعاني ونضيف عليها معنى من خلال الكلام عن تدبير شؤون الخلق والتصرف في الخلق والسيادة عليه بمعنى سياتي إن شاء الله أثناء الحديث أما هذه المعاني فكما ذكرنا فأولها هو الخلق فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق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 هو الذي خلق هذا الخلق ولذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى الاستلال بالآيات التي فيها هذا المعنى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض هو سبحانه متفرد بهذه الصفات ومتفرد بصفات الربوبيه العظيمه اولها الخلق فلا خالق معه سبحانه وتعالى ثاني هذه الصفات كما ذكرنا ها الملك فهو مالك هذا الكون سبحانه وتعالى ويملك كل ما فيها يملك كل ما في هذا الكون ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف في الايه الأخيرة فيما استدل به قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض تأمل هذه الآية جيدا إنها آية إعجاز للخلق في أن يدعي أحد منهم أنه له في أمر الربوبية شيء أو يطعم في الربوبيه بأنه يكون له أي نوع من التأثير في الربوبيه ولذلك قال الله تعالى لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا الملك طيب قد يكون لهم في هذا الملك شرك ليس لهم الملك وحده والملك وحدهم وقد يكون لهم شرك يعني نفى عنهم الملك المطلق لهذا الملك فقد يتوهم متوهم أنه قد يكون لله عز وجل شريك ليس هناك مالك غير الله فالله هو المالك فقد يتوهم متوهم أن هناك مع الله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 نفي الملكي في هذا الجزء نفي المشارك قد يتوهم اذا لم يكن لهم ملك لم يكونوا شركاء فقد يكونوا لله عز وجل نصراء فينصرون الله عز وجل على من يخالفه او نحو ذلك ويقومون في خلقه وملكه بشؤون المعاونة كما هو اعتقاد طائفة فاسدة من الناس بل هما في الحقيقة بالفعل طائفة واحدة ويعني عند الإجمال وهم الرافضة قبحهم الله تعالى والصوفية الذين يدعون أن مع الله عز وجل من يسير الكون ويعين الله على هذا الكون حتى قالت الصفية في شأن الأربعة الأقطاب وسموهم اقطابا لماذا؟ لأجل أن يكون للعالم في كل جهة من جهاته من يقوم على شؤونه معاونا لله عز وجل فيجعلون هذا القطب يعين في جزء كذا من الأرض وهذا القطب ويسمون الأسماء بل ويتنازعون في هذه الأسماء يعني هم يجعلون للعالم أقطابا أربعة وهم إذا ذكروا الأقطاب يختلفون لماذا؟ لأن الأقطاب أنفسهم كان منهم من هو وهو في حياته يزكي نفسه ويقول هذا يزكي نفسه ويقول هذا وكان يقول أنه قد اشركه الله في ملكه وأنا هو يعين الله على ذلك كالتيجان مثلا وغيره من هؤلاء الضالين العظم بالله فلما كان ذلك نفى الله عز وجل ذلك أيضا إن عجيب إن هؤلاء كأنهم لا يقرؤون القرآن فنفى الله الملكية لغيره ونفى الشرك معه في ملكه سبحانه وتعالى ثم نفى كذلك المعاونه فقال الله عز وجل وما له منهم من ظهير وما له منهم من ظهير الظهير هو المعين المساعد المناصر فنفى الله كذلكها فالله سبحانه وتعالى هو القوي الغني الحميد سبحانه وتعالى ثم كذلك قد يدعي بعضهم إذا انتفى عنهم كل ذلك ان يكون لبعضهم قدره تاثيريه ايضا مع الله سبحانه وتعالى فلعل هناك من يكون صاحب درجة هابطه دنيه من الناس فيعتقدون أن هناك من يرفع هذا اي هذا الإنسان صاحب الدرجه الدنيه مثلا يرفعه هو بنفسه وهذا المقصود به الشفاعة فقد يعتقد ربما بعض الناس أن هناك بعض الخلق لهم تأثير في رفع هذا وإعلائه وإعلاء شأنه لأن لهم تأثير في الخلق ومن هنا يدعون الشفاعة ويدعون أن لبعضهم أو لبعض اوليائهم أو رموزهم شفاعة بحيث يؤثرون بهذه الشفاعة في الرفع أو في النفع والضر من دون الله عز وجل فنفى الله عز وجل عنهم هذه الأخرى وأن ذلك لا يكون إلا إذا هو سبحانه وتعالى ولذلك قال بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا فهذه الآية في الحقيقة من أعظم الآيات التي تقطع جذور الشرك. بل بعض أهل العلم قالوا هذه الآية هي القاطعة لجذور الشرك بكل أنواعه. قاطعة لجذور الشرك بكل أنواعه. يعني انواع الشرك في الربوبيه وانواع الشرك فيما يدعونه من شفعات غير ذلك فهذه الايه قاطعه لجذور الشرك فنفى الله عن أن يكون هناك في الخلق وفي الكون مالكا معه ونفى كذلك أن يكون في الخلق وفي الكون شريكا معه ونفى الله عز وجل أن يكون في الخلق وفي الكون ظهيرا معينا له ونفى الله تعالى كذلك ان يكون في الخلق وفي الملك من يتصرف في الشؤون ولو بالشفاعه الا اذا كان باذنه هو سبحانه وتعالى ولذلك فهذه الايه من اعظم الايات التي تشهد بربوبيته سبحانه وتعالى وهذا هو المعنى الثاني لابرز معاني الربوبيه الخلق ثم الملك ثم يكون المعنى الثالث وهو انفراد الله عز وجل أيضا بالسيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق كما أنه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق منفرد بالملف دبره وحده شؤون هذا العالم كذلك هو سبحانه وتعالى يستحق أن تكون له هو وحده سبحانه وتعالى السيادة والأمر والنهي هذا حق من أعظم حقوق الربوبيه قال الله عز وجل في ذلك ألا له الخلق ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى ليس له الخلق فحسب وإنما كذلك يجب له على الناس أن يقر له كذلك أن له الخلق وله كذلك الأمر فالأمر كله لله يحكم في عباده سبحانه وتعالى بما يشاء سبحانه وتعالى وذلك لأن هذا مقتضى أنه هو الخال، وهو المالي وهو المدبر الله لو أننا نظرنا في حال بعض الأمور في الدنيا اليسيرة الصغيرة لوجدنا أن الناس يقربون بذلك ويسلمون من غير تفكير طويل هب أن إنسانا صنع آلة صنع آلة فهل هناك من العاقلين من يدعي أنه هو أعلم به منها؟ أم أن هذا الذي صنع الآلة هو أعلم الناس بهذه الآلة أعلم الناس بها هو الذي صنعها أنا الآن لا أعرف شيئا عنه هو الذي صنعها هو يعرف تركيبها وتفصيلها ونحو ذلك ولذلك هل يجوز لإنسان أن يتحكم في هذه الآلة ويغير من وظائفها ونحو ذلك إلا بإذن هذا أي صاحب هذا هذه الآلة لا ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك سبحانه وتعالى فكيف للخلق أن يتصرفوا وأن يكون لهم تقديم وتأخير في كلام الله عز وجل وأن يكون لكلامهم كذلك أحيانا تقديم على كلام الله هذا ينافي سيادة الله على خلقه هذا ينافي أن الأمر كله لله على خلقه وهذا معنى من معاني الربوبية بل هو من اعظم معاني الربوبية وهو السيادة والأمر والنهي وحق الطاقة على جميع الخلق قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فكما أنه الذي خلق فهو يأمر عذابا ويشرع لهم ما يشاء وقد أقر المشركون بالمعنيين الاولين من معاني الربوبيه اللي هم الخلق والملك لكنهم لم يقروا لله عز وجل او نازعوا الله عز وجل في الايه في السياده والامر فضلا عن انهم لم يقروا بتوحيد الالهيه فنازعوا كذلك في الربوبيه في أي جانب في السياده والامر ولذلك لاحظ هذه المسألة جيدا لاحظ هذه المسألة جيدا نحن ونحن نتكلم كثيرا نقول أن الكفار في العالم أقر بالربوبية أي نعم لكن نقصد بذلك ماذا؟ أنهم أقروا بالربوبية اجمالا وإلا فإنهم نازعوا أيضا في جوانب في الربوبية ومن أعظم ذلك هذا الجانب جانب السيادة والأمر والنهي فجعلوا الأعراف وجعلوا كلام رؤساء القبائل وجعلوا حكم السوالف وغير ذلك مقدم على مقدما على حكم الله عز وجل فهذه منازعة لله عز وجل في معنى من معاني الربوبيه العظيمة وهو السيادة والأمر وهو كما نكرر أنهم نازعوا الله فيه أنهم نازعوا الله في، برغم أنه كانوا يقدمون ربما كلام الله في كثير من الأمور لكن نازعوا فقدموا كلام الخلق في أيضا كثير من الأمور وحكموا فيهم غير الله عز وجل ولذلك كان الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى من قوادح الربوبية أم الالهيه الربوبية وهذا أقبح هذا أقبح الحكم بغير من انزل الله هذا يطعن في الربوبية ويطعن في توحيد الربوبية الذي ربما اتى به كثير من المشركين أحسن من بعض المسلمين توحيد الربوبية يطعن فيه كثير من المسلمين في هذا الجانب أشد ربما من طعن الكفار فينحون كلام الله كله ربما الكفار كانوا أحيانا يجعلون من كلامه ما يفيد أنهم ربما جعلوا له سيادة وأمر ونهي فيهم وفي حياتهم أما كثير من المسلمين ربما نحو هذه المسألة أو نحو هذا المعنى من توحيدهم هو أنهم لم يجعلوا لله السيادة ولم يجعلوا لله النهي والأمر في خلقه فجعلوا له شركاء في الأمر والنهي والسيادة والحكم جعلوا له شركاء بل ربما قدموا الشركاء على الله سبحانه وتعالى بل ربما بعضهم رأى أن سيادة الله وحكم الله في الخلق لا ينفع والذي ينفع هو حكم الخلق في الخلق حكم الناس للناس كلام الناس في الناس سيادة الناس في الناس أمر الناس في الناس وربما سموا ذلك أسماء عصرية لاجل أن يرود الكلام كما يسمون هذه المعاني بما يسمى الديمقراطية الفضى أن يجعلوا الناس هم الذين يقيمونه ما يريدون ويرفضون ما لا يريدون فيكون الأمر والنهي والسيادة تكون لغير الله سبحانه وتعالى وهذا قاضح في الربوبية ولذلك كان معنى توحيد الربوبية مهما في حياة المسلم بعض الناس ربما يظن أن توحيد الربوبية الحمد لله قد انتهى من حياتنا وجانب حياتنا لقد أقر به الكفار والمشركون فنحن من باب أول قد أقررنا به والحمد لله ولا يلتفت إلى معنى الروبية تحقيقا في حاله وايمانه ولا ربما يلتفت حتى من مسلك إيماني ومن باب أثر هذا النوع من التوحيد على قلب العبد أثر هذا النوع من التوحيد هو توحيد الربوبية على قلب العبد فربما أكثرنا لا ينتفق إلى هذا المعنى لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من العبادات ما يدلك على أنه صلوات الله وسلامه عليه يفعل هذه العبادات مركزا في فعلها على معاني الربوبيه لأن ذلك يقوي إيمان العبد ويرفع إيمان العبد ويرفع إيمان العبد. يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كان يستفتح أول ما يستفتح يستفتح بآيات كلها ربوبية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار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 هذا أول ما يبدأ به أي معاني أو الآيات مليئة بمشاهد الربوبيه مشاهد الربوبي وهذا يقوي القلب ويزيد الإيمان ولذلك أمرنا الله عز وجل بالتفكر في معاني الربوبيه ونهانا عن التفكر في ذاته هو سبحانه وتعالى إنما نتفكر في مشاهد الربوبيه وهي أثر فعله فيه خلقه سبحانه وتعالى فهذه مشاهد الربوبية ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ الآيات الأخرى من سورة آل عمران كذلك إذا قام من الليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقك هذا باطلا صبحانك فقنا عذاب النار ولذلك توحيد الربوبيه مش كلام أكاديمي احنا بنقراه في كتب العقيدة والتوحيد لا تأمنه وتعبد لله عز وجل بهذا النوع أو من خلال هذا النوع هو توحيد الربوبيه وإلا فسيد الخلق كان يتعبد بهذا النوع إذا قام لله عز وجل يقيم توحيد الإلهية فما الصلاة ولا الدعاء إلا من باب توحيد الإلهية وكذلك هو يعني مرتبط ارتباطا عظيما بتوحيد الربوبيه فإنه إذا صلى وإذا دعا لم يتعبد ولم يدعو إلا بما وصف الله عز وجل به نفسه ويثني على الله عز وجل بأفعاله في خلقه من خلق الأشياء وإهتمامه وتدبيره واختلاف ليل والنهار وآياته هذه معاني عظيمة جدا لذلك يعني نقول الإخواني ليس الكلام في أبواب العقائد مجرد كلام أكاديمي جامد المعاني تحفظ في العقول وانتهى الأمر لا بل لابد أيضا أن تنظر في أثر ذلك على قلبك ولذلك أنت عندما تتعبد لله عز وجل بالدعاء وتسأل إن كنت تريد المغفرة فتقول مثلا يا غفور يا رحيم فإن هذا منك تألم لله سبحانه وتعالى وتأليه لله سبحانه وتعالى وكذلك منك إقرار بأنه هو الموصوب بصفات ربوبية هذه الرحمة المغفرة ونحو ذلك فلا بد ان تعلم معنى الربوبيه جيدا حتى تنتفع به كذلك وأنت تعبد الله عز وجل ثم قال في السؤال الذي بعده ما ضد توحيد الربوبيه ما ضد توحيد الربوبيه قال هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إحجام أو إحياء أو إمادة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبي أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمه والكبرياء ونحو ذلك قال الله تعالى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 و اي امسس الله بضرهم فلا كاشف لهم الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله وقال تعالى قل افرائيتم ما تدعون من دون الله ان اراد الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء لله فمن نازعني واحدا منهما اسكنته ناري حديث صحيح ما ضد توحيد الربوبيه اجاب رحمه الله تعالى باجابه وافيه شفية وهي تدل دلاله عظيمه على ما سبق من خلال ذكر الضبط فانه سبحانه وتعالى على ما سبق قد أثبتنا له من خلال بيان معنى الربوبية أو توحيد الربوبيه أنه سبحانه وتعالى الخالق المالك الرازق المحي المميت الذي له السيادة والحكم والأمر في خلقه فمن صرف ضد ذلك لغير الله عز وجل أو صرف جزءا من ذلك للغير الله عز وجل فإنه يكون قد اتى بضد هذا التوحيد أي توحيد الربوبيه ولذلك قال هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو دإعدام أو إشياء أو إمات أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبيه وهذا كما سبق ونبهنا عليه أن هناك من, من ربما هم يلتسبون الإسلام فضلا عن بعض الكفار من يفعلون ذلك فإنهم يعتقدون أن مع الله عز وجل في الخلق متصرف مدبر يعين ويدبر مع الله عز وجل ولعل هذا يذكرنا بالحكاية الشهيرة حكاية البدوي. التي سمعتها من شيخنا ياسف حفظه الله تعالى وكررتها على مسامعكم كثيرا فذكر أنه ذكر له بعض الثقاب هذه الحكاية أنه مما يروجه السدنة عند البدوي أن البدوي لما جاء ملك الموت ليقبض روحه فر منه في المشق فتبعه ففر منه في المغرب، فتبعه وهكذا ظل يلاحقه ويطارده ولا يقدر على البذوي ثم رجع إلى ربه يقول إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت فقال الله مدد يا بدوي فمات البدوي هذه قصة من القصص التي يروجها سدنة البدوي عند قبر البدوي ولا تعجب ولا تستبعد أن تكون قد حصلت وإلا فنقل والحمد لله هم أهل ثقة وذلك لأنه قد قيل أكثر من ذلك في كلام الصوفية بل وربما دونوه في كتبهم من غير استحياء من شاء ان يقرأ طبقات الشعران فليرجع إلي فسيرى أسوأ وأقبح من هذا الكلام في طبقات الشعراء يعني على سبيل المثال مما يذكر في ترجمة البذوي وغيره فيذكرون أيضا أخبار منها أن الله قال خلقت الخلق وجعلت البذوي معي متصرفا فيه انظر بل والعياذ بالله هناك ما هو أقبح من ذلك والعياذ بالله مما يقبح في توحيدهم بكل الأنواع أو بكل أنواع التوحيد ولا إذا فمن اعتقد وتصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو جلب خير أو دفع شر أو نحو ذلك فهو مشرك في الربوبيه وهذا كما نكرر موجود في كذلك الطائفة الأخرى الضاله الرافضة قبحهم الله تعالى الذين يعتقدون أن الأئمة لهم تصرف لهم تصرف في الكون وأنهم لهم تأثير في الكون وانهم يملكون الضرر والنفع وغير ذلك هذا اعتقادهم كذلك في الاله بانهم فمن اعتقد ذلك فقد اشرك في الربوبيه ولذلك قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له فالرحمه منهم والضر والنفع والضرر والنفع منه سبحانه وتعالى أي أنه هو الذي ينفع الإنسان وهو الذي يقدر على أن يجعل أو ينزل به الضر وغير ذلك ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل هذه المعاني لأنه لا متصرف في الكون غيره لا مالك للكون غيره لا خالق غيره لا مدبر غيره لا مصرف لشؤون كونه غيره لا سيادة ولا أمر ولا حكم في الخلق إلا له سبحانه وتعالى إذن فمن يصرف هذه المعاني لغيره فهذا ضد توحيد الربوبيه ولعلنا كذلك سبق أن نوهنا إلى شيء من ذلك أيضا في الكلام عن توحيد الربوبيه فمن ذلك الحكم بغير ما انزل الله هذا ضد توحيد الربوبيه لأنه ينافي الإقرار بأن الله له السيادة والأمر والحكم والنهي في خلقه وانه له على الخلق أن يطيعوه ويقيموا أمره فمن فعل خلاف ذلك فهذا قد اتى ضد التوحيد كذلك أيضا من سمى المخلوقين بأسماء الله عز وجل أو اشتق لهم اسما من أسمائه وإن كان سيأتي عليه تفصيل في الأسماء والصفات فهذا أيضا ضد توحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات كتسمية الآلهة بما هو مشتق من أسماء الله عز وجل كاللات والعزة اشتقاقا من الله والعزيز على قول بعض أهل العلم أو كاشتقاق بعض الأسماء لولياذ بالله من هم كانوا من المخلوقين فيدعلونهم الهه كتسمية الرب سبحانه وتعالى آب ويجعلون له ابنا ويسمونه الابن فهذا كله قدح في الرموضية ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون الخالق المدبر الرازق المانع المعطي صاحب الأسماء الحسنة والصفات العليا الذي يعلم الغيب لا يعلمه إلا هو فمن صارف أيضا مثل هذه المعاني لغيره فهذا أتى بضد توحيد الربوبيه فمن ادعى أن هناك من يعلم الغيب مع الله كالكهنة وكالمنجمين والعرافين ونحو ذلك وكالائمه عند الرافضة قبحهم الله وكالأولياء والصالحين المقبورين عند الصوفية ونحوهم كل ذلك ضد توحيد الربوبيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل العظمة إزالي والكبرياء لذالي امن نازعني واحدا منهما أسكنت هناك يعني يريد أن يستدل المصنف رحمه الله تعالى من خلال هذا الحديث على أن من نازع الله عز وجل فيما هو له فهو مستحق للنقر سواء كان في الكبرياء والعزة أو في غير ذلك فمن ادعى الغيب استحق النار من ادعى أن في الخلق متصرفون مع الله فقد استحق النار بهذا الحديث الذي فيه أن من نازع الله في صفه من صفاته أو فعل من أفعاله فإنه يستحق النار فمن نازعني واحدا منهما اسكنته نالي فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من, من يستمعون القول أن ينتبعون رب هذا واستغفر